وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلَى غَيْرِ مُنَازِعٍ لَّا يَعْجِزُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ 111. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات 112. أولئك لهم مغفرة ورزق كريم 113. والذين سعوا في آياتنا معاجزين 114.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 افْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ بَعِيدٌ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ شَاءَ نُصِبْ بِهِمُ الْأَضَاءَ أَوْ مُسْطِقًا عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْحِي بِهِ مَعَهُ 1. لَهُ له الحديد 2. أن أنعمل سابغات 3. وقدر في السرد 4. وعملوا صالحا 5. إني بما تعملون بصير 6. ولسليمان الريح 7. بذرها شهر 8. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُمْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَدِيدٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجِوَابِ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ نِعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا ذَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُنُ مِنْ سَأَتَهِ 114. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين 115. لقد كان لسبئ في مسكنهم آية 116. جنتان عين يمين وشمال 117. كلوا من رزق ربكم بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العري وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل مجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي بارتنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا رَبناَا بَعددِ بَِن أسْفَارينَ وَظَلَم وَأَمفُسَهُم فَجعللنهُم أَحَاد فَجَعلنَّهُم حادثَ وَمَزَّقنَاهُم كلُمُ مَزَّق إِ فِي ذَلِكَ لآيات لِكُلِّ صََِّ شَكْج ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وَمَا كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شيء وربك على كل شيء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 قُل مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّمَا أُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَن أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّسُولٍ فَآمِنُوا بِهِ وَقُولُوا إِنَّا مُؤْمِنُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ فِي أَيْدِيكُم خَيْرٌ فَأْتُونِي بِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ 129. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم 120. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء 121. كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما 124. وحفة للناس بشيرا ونذيرا, بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 125. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 119. قل لكم معاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون 110. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا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 أَنَحْنُ صَدَدَنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِعْجَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له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 إِلَّا قَالَ مَُْفُُهَا إِا بِمَا أُمْسِتُ بِهِ كَافُْ وَقالوا نَحْنُ وَذَّوْ وَمْ وَلَ وَأَ لَا ذَوْ نَحْنُ بِمُعَذَّبِيل 119. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون 110. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا صالحا فأولئك, فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضر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 ما يقول للملائكه يا هؤلاء لكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم 119. فاليوم لا بَعْضُكُمْ بعضكم لبعض نفع ولا ظر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون 111. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا وأن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَّذِينَ من وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِهِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنًا وَفُرَادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ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 111. قل إن ربي يقذف بالحق علام الريوب 112. قل جاء الحق وما يبرئ الباطل وما يعيد 113. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي 114. وإن اهتديت فبما يوحيد يا ربي انه سميع قريب ولو تروا الفزع فلا فوت واخذوا من مكان قريب 124. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد 125. وحيل بينهم وبين مَا يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك